أغيب وذل طائف لا يغيب أغيب أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب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 وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير امر طوته عن المشاهدة الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر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 حبيب كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم ويث رحمته يصوب فيا ملك الملوك اق العثار فاني عنك ان اتني الذنوب وامرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فامن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب و أنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم اذوب ولكني نبذت زمام امري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به واليه مبتهلا اتيب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 وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب وراعي حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فان بذكرك الدنيا تطيب وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب فظني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمالي خصيب وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ مَا تَرَنَّ مَفِي الْأَرَاقِ الْعَنْدَ